أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمنعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن رب بِكَ هُوَ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَوِيِّهِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَإِن عاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّامِدِينَ وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا صبرتم له خير للصابرين واصبر وما أن عليهم ولا تكف في ضيق مما يمكرون وَصَبِّرْمَا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم